إن الله بالبراسنوم 12، عيد السبت، الثاني من جمادي الأول 1444 هجري، ي to the 26 of November 2022 ميلادي، فليتفضل نشكر الناجو. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد تكلمنا في اللقاء السابق عن إثبات الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى الصفات الفعلية أي الصفات الاختيارية التي يظهرها الله عز وجل اذا شاء إذا شاء ان يضحك ضحك واذا شاء ان يفرح فرح واذا شاء ان يغضب غضب واذا شاء ياتي او يجيء ياتي ويجيء وكذا في سائر الصفات وقلنا ان الله عز وجل قائم بنفسه والقائم بنفسه يفعل ما يشاء ليس بحاجة الى غيره فاذا قلنا الله قائم بنفسه فهو قادر على ان يضحك وقادر على ان يغضب وعلى ان يفرح كما هو قادر على ان يخلق وان يحيي وان يميت وان يعز وان يذل فالامر كله لله عز وجل وإنكار الصفات الاختيارية إنكار لوجود المخلوقات فلا بد من إثبات الصفات الفعلية الاختيارية لأن ذلك يترتب عليه إثبات وجود هذا الخلق فالله عز وجل يخلق والرب لابد أن يكون خالقا وهذا من قبل العقلية الموجودة في القرآن الكريم في قول الله تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق فإذا وجد التخليق بد من وجود المخلوق والله عز وجل يخلق ولا بد من وجود المخلوق فإذا قلت إنه لا يخلق إذن فليس هناك مخلوق وإذا قلت أنه لا يضحك فليس هناك شيء مثير للضحك حتى يضحك منه وإذا قلت إنه لا يغضب فليس هناك شيء يستدع الغضب حتى يغضب إذا طالما أن الغضب موجود والخلق موجود أو موجب الغضب موجود والخلق موجود وموجب الضحك موجود فلا بد أن يكون الخالق متصفا بتلك الصفات الفعلية الله سبحانه وتعالى الشاعره قالوا أن هذه الصفات تأتي وتجيء فإذا كانت في زمن من الازمان ليست موجودة ثم موجودت فهذا معناه أنه كان خال من الكمال في وقت من الأوقات وهذا يقتضي النقص قال سنة صفات الله الفعلية صفات ازليه لم تخلو من الله أبداً فهو اذلا يفرح وياتي ويجيء ويتكلم ولا يزال متكلما ولا يزال يفرح وياتي ويجيء اذن هذه الصفات لم تكن معدومه ثم وجدت وانها ولكنها موجوده أذلا في صفاته ثم ظهرت في الوقت الذي يشاء أن تظهر فيه ثم ظهرت في الوقت الذي يشاء أن تظهر فيه وهذا رد كاف على أشعر في هذا الباب ثم بينا تناقض الاشاعره في مسألة التغير وقلنا إنهم ينكرون اتفاد بعلة التغير بينما هم يثبتون التغير ويقولون العرب لا يبقى زمني والعرب يعني الصفة القائمة بالذات فإنها تزول فقال لهم أهل السنة إذا كان العرب لا يبقى زمانين ويزول معنى ذلك أن الله ليس متصفا بالصفات فقالوا العرب عند المخلوقين والصفات عند الله لا تتغير أما الأعراب عند المخلوقين فإنها تتغير. فقالوا لهم الأعراض عند المخلوقين فإننا نرى السماء زرقاء ولا زرقاء لم تتغير يعني لم يتغير لونه والأعراض هي الصفات والصفات هي الأعراض ولا مجال للتخريب. فإذا قلتم أن الأعراض تتغير وتزول فالصفات تتغير أيضا وتزول قالوا هب أننا نقول أن الأعراض هي هب أنكم تقولون أن الأعراض هي الصفات والصفات هي الأعراض فنحن نثبت لله عز وجل صفات ليس كمثلها شيء من صفات المخلوقين هذا هو ما قالوا بشاج المسألة أن هؤلاء الناس عندهم تناقض وتغير في هذا البعض تناقض كبير لأن كلامهم في إثبات الكمال والنقص لله عز وجل لا يستطيعون إثبات الكمال على طريقه اهل السنة والجماعة ولا يستطيعون نفي النقص عن الله كما ينفي اهل السنه والجماعة فهم مضطربون في هذه المسألة طاره يقولون هذا شيء يقع تحت مشيئة الله وما يقع تحت مشيئة الله لا قبح فيه يعني لو أنه عذب الصالحين وأكرم الشياطين فهذا شيء متعلق بمشيئته وكل متعلق بمشيئته لا قبح فيه ولا نقص فيه يقولون هذا شيء قبيح لا يجوز على الله أن يتكلم كلاما ولا معنى له فهذا شيء قبيح والقبح من الله محال فمرة يقولون القبح لا شيء فيه لأنه متعلق بالمشيئة وطارة يقولون القبح على الله محال فهؤلاء الناس لا يستطيعون إثبات الكمال لله عز وجل بالأدلة العقلية التي زعموا أنها فوق الشريعة وقال الأشعري والبقلاني والصالح من اشعره أن اثبات الكمال لله عز وجل ثابت بالعقل والنقل أما المتأخرون كالراضي والغزالي والجويني قالوا إثبات الكمال ونفي النقل لا يصلح بالعقل ولا بد من السمع الأدلة السمعية ومن المعلوم أنهم لا يعظمون الأدلة السمعية ولذلك فهم مضطربون في إثبات الكمال والنقص ونفي النقص عن الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على أن تلك الطائفة التي قدمت العقل على النقل ليست طائفة وسطية ولا عادلة ولا تستطيع أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة أو مماثله المخلوقين يعني القضية التي تكلموا فيها هي قائمة على أنهم يقولون نحن نعول الصفات تنزيها لله عز وجل عن مشابهة الخلائق والحقيقة أنهم لا يستطيعون إثبات الكمال لله عقلاً ولا نفي النقص عنه عقلا وأما ما قالوا أن هذا يثبت بالنقص والسمع والإجماع يعني إجماع الصحابة، فمعروف أن الإجماع متعلق بالسمع وما جاء عن القراء في القرآن والسنة. ومعروف أنهم إذا جاء شيء متواتر في القرآن كما جاء القرآن متواترا فإنهم يؤولونه وإذا جاء شيء متواتر في السنة فإنهم يؤولونه إذا خالف معتقداتهم وإذا ورد حديث أحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يردون أحاديث الأحاد ويقولون إنها لا تثبت العلم اليقيني وبناء على ذلك لا يأخذون الاعتقاد من البخاري ولا من مسلم إذا ورد بصيغة الأحاد أو بصورة الأحاد فهؤلاء عقلا ونقلا لا يستطيعون إثبات الكمال لله عز وجل ولا نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى وإنما الذي يستطيع ذلك هم الذين قالوا بقول الله سبحانه وتعالى ليت كمثلي شيء وهو السميع البصير هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله, الله, الله محمد <gülüyor> <gülüyor> Maşallah, <m>